يقول الإمام أبو الفرج بالرحمن بن شهاب الدين المشهور بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن امارتها قال أنت لذا الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبستم مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم هذا هو الحديث الثاني من احاديث الأربعين يضاف إليها العشرة تمام الخمسين حديث التي جمعها الإمام ابن رجب رحمه الله وسماها بجامع العلوم والحكم وهذا الحديث مشهور بحديث جبريل عليه السلام وسيمر بنا ان هذا الحديث من مسند عمر رضي الله تعالى عنه وقد شهد له من مسند ابي هريرة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يدل على أنه حديث مشهور في أوصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة بعضها فيه تقديم وتأخير لكنها جميعها تتناول الموضوعات الثلاث الإيمان والإسلام والإحسان وهذا الحديث اشتمل على كثير من مسائل الأدب في تلقي العلم وفي تعلم العلم وهذا الحديث إنما جاء السائل فيه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أساليب طلب العلم وكيفية السؤال وبما يبدأ الإنسان في السؤال وقبل أن نشرع في الكلام على ما تضمنه الحديث من موضوعات ساقها المصنف في أسلوب وترتيب عجيب بديع حيث بدأ بالقضايا العامة الكلية وانتهى إلى القضايا الجزئية مما يدل على أنه رحمه الله عريا في شرح هذا الحديث عناية فائقة قبل أن في دراسة هذا الحديث وفق ما كتبه الامام ابن رجب رحمه الله اود ان ننهي ما بقي معنا من عبارة حول الحديث السابق حيث كان الكلام حول مسألة النية وهل يتلفظ بها او لا وعرفنا أن جمهور أهل العلم على أنه لا يتلفظ بالنيات وإنما تستحضر في القلب عند الشروع في أداء العمل في الشروع في الوضوء والشروع في الصلاة والشروع في الصوم والشروع في دفع الزكاة وغيرها من أعمال القرب الواجبة منها والمندوب إليها وخالف في هذا ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله بمشروعية التلفظ بالنية لكن بين الحافظ المرجب أن المحققين من أهل العلم لم يوافقوا ما نسب إلى الإمام وأبدأ خطأه في ذلك كما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد ومن قبله من سلف الأمة أنه لا تشرع النية يعني لا, لا يشرع التلفظ بالنية أنه لا يشرع التلفظ بالنية عند أداء الأعمال واختلفوا في المسألة الحج لمن لأن في الحج جاء نص يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم عمرة وحجع كما أمره بذلك جبريل يوم أن نزل عليه وأمره بأمر الله جل وعلا أن يصلي في ذلك الوادي المبارك يعني عند الميقات في وادي العقيق يصلي عند الوادي المبارك ويقول لبيك عمرة وحجة وهذا التلفظ بقوله لبيك عمرة وحجة عده كثير من أهل العلم أنه هو النية فقالوا يستثنى الحج من سائر الأعمال بالتلفظ بالنية ومن طرد الحكمه في انه لا تشرع او لا يشرع التلفظ بالنية قال ان هذا ليست هي النية وانما هو بيان لنوع النسك الذي يدخل فيه الانسان في اداء الحج والعمرة وكنا قد وقفنا عند الكلام عن ال... ما نسب الى الامام مالك رحمه الله حيث قال ونص مالك على مثل هذا يعني على انه لا يتلفظ بالنيه والنيه محلها القلب وانه لا يستحب ان يسمي, ان يسمي ما احرم به يعني من عمره او من حج او من تمتع او من قران قال حكاه صاحب تهذيب المدونة من أصحابه يعني من أصحاب الإمام مالك رحمه الله وقال أبو داود يعني السجستاني صاحب السنن قال قلت لأحمد يعني سألت الامام أحمد يعني ابن حمد رحمه الله ومعلوم أن أبا داود السجستاني له المسائل عن الإمام أحمد كتاب سأل فيه الإمام أحمد عن مسائل تتعلق بالحديث وبالفقه وأجابه الإمام أحمد رحمه الله وهذه المسائل دونت في كتاب مشهور مطبوع بين أهل العلم يسمى بمسائل الإمام أبي داود أو مسائل أبي داود عن الإمام أحمد رحمه الله قال وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا يعني أراد السؤال عن هل تتلفظ بالنية هل تتلفظ بالنية عند أداء الصلاة قال لا قال وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية يعني هذا النفي المطلق وهذه السالبة الكلية من الإمام أحمد رحمه الله يندرج تحتها مسألة التلفظ بالنية أي فإنه لا لا يشرع أو لا يرى مشروعية التلفظ بالنية والله أعلم ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي بعض الروايات بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما سيمر بنا أنه مما تفرد به الإمام مسلم فلم يخرجه الإمام احد الإمام البخاري الحديث ليس من روايات البخاري وإنما هو مما تفرد به مسلم رحمه الله وقد ذكر الإمام مسلم لهذا الحديث قصه تلك هي انه في زمن الصحابه رضوان الله عليهم ظهرت ظاهره اهل القدر الذين يرون نفي القدر وان الله تعالى لم يقدر الاشياء وانما الامور تجري مستانفه ولهذا قالوا وانما هي انفه يعني تقع الأشياء دون تقدير بل إن منهم من ذهب إلى ما هو أسوأ من ذلك فقالوا إن الله تعالى لا يعلم عن يجري في الكون إلا بعد وقوعه وهذا القول بنفي العلم عن الله جل وعلا قول منكر وقول حكما جمهور اهل السنة والجماعة والسلف منهم بان من اعتقده يخرج عن دين الاسلام من اعتقد نفي العلم عن الله وان الله تعالى لا يعلم ما يجري في الكون فهذا كافر خارج عن الملة وقالوا ان هذا القول مما ذهب اليه جهم يعني الجهم بن صفوان وأن المعتزلة القدرية المتأخرة لا تذهب هذا إلى هذا القول وإلى هذا الرأي بل هم يثبتون لله العلم الأزلية العلم القديم وأنه تعالى مطلع بل إنه جل وعلا عالم بما يجري في الكون وإنما نازعوا في قضية هل الأفعال يعني مسبوقة الخلق من الله جل وعلا ان العباد هم الذين يخلقونها ويفعلونها هذه هي المسألة التي استقر عليها المعتزلة وذهبوا إليها وهي محل نزاع بين أهل العلم هل يكفر من قال بها أو أنه يبدع وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. الشاهد ان هذه النابتة نبتت في اخر ايام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معبدا الجهني في البصرة ونادى بمسألة القدر وادعى ارأي جهم وان الله لم يقدر الاشياء بل انه لا يعلم وقوعها وانها تقع أنفاً واختلط الامر على الناس واسرت الشبهة فيما بينهم خرج رجلان من التابعين حميد بن عبد الرحمن الحميري ومعه معمر خرج من البصرة متوجهان او متوجهين الى مكة لا يريداني الحج فقط وانما ارادوا ان يجمع مع الحج السؤال عن مسألة القدر وما حكمه وما رأي السلف فيها يقول فلما خرجنا ووصلنا مكة وبينما نحن نسير في الطريق ونلتمس اهل العلم واذا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما يسير متجها الى الحرم قال فابتدره هو وصاحبه ثم بدآه بالسؤال عن مساله القدر فاخبرهم رضي الله عنه وافتاهم بما يشفي ويكفي فقال لهم ان من يرى هذا الرأي ويعتقد هذا الاعتقاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بريء منه وبين ان هؤلاء لا مكانه لهم في الدين ولا في الاسلام وان احدهم لو انفق مثل جبل احد مالا ذهبا في سبيل الله لا يقبل الله منه شيئا لان الله لا يقبل الا من المتقين ولأن الله لا يقبل إلا من المؤمنين وهؤلاء خرجوا عن دائرة الإيمان وعن دائرة الإسلام ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلب من حميد بن عبد الرحمن ومن صاحبه أن يبلغوا أصحاب هذا الرأي أن عبد الله بن عمر منهم بريء يتبرأ منهم لأنهم ليسوا على دين الإسلام ثم قام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى, عليه رضي الله تعالى عنهما الحجة عليهم بأن أورد حديث, عبد ال... حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي فيه النص أن من أعلامات الايمان ومن إركان الايمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله جل وعلا وأن الله قدر الأشياء وأن الله عالم بما قدر وأن ما قدره سبحانه وتعالى كائن لا محالة هذا سبب ورود هذا الحديث في كتب في, في كتاب الإيمان من كتاب الإمام الإمام مسلم رحمه الله وأشار الإمام ابن رجب إلى من روى هذا الحديث من أصحاب الكتب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشدة بياض الثياب مع شدة سواد الشعر تدل على ان الرجل ممن يقيم في البلد وانه ليس من من جاء اليها مسافرا لان السفر له اثر على هيئة الإنسان فيكون الشخص شعثا ويكون الشخص اغبرا ويكون الشخص متسخ الثياب لكن هذا الرجل الذي جاءهم على خلاف ذلك وعندما نظروا إليه ما عرفه أحد واحد منهم وعدم معرفتهم به كانت أيضا من الغرائب لان الصحابه رضوان الله عليهم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كان يعرف بعضهم بعضا ولا يخفى بعضهم على بعض حتى ان الاعراب اذا قدموا الى المدينه عرفوا باحوالهم بل ان الامر لا يقتصر على الاعراب حتى ان غيرهم ممن يقدم من وجهاء العرب او من اصحاب القرى والمدن هم كذلك معروفون في أوساط أهل المدينة لكن عمر رضي الله عنه يقول إنهم لم يعرفوا هذا الشخص شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى, لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي أسند ركبتيه يعني الجالس إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على تمام الأدب وكماله إذ أن السائل ينبغي له إذا ما أراد أن يسأل أن يجلس بين يدي الشيخ المسؤول جلسة تشعر بعنايته واهتمامه بالسؤال الذي يطرحه واستعداده لاستيعاب الجواب الذي يجيب به الشيخ فلا ينشغل عن الشيخ بأمر يبعده عن فهم السؤال هذا ما دل عليه قول عمر رضي الله عنه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي وضع كفي يديه على فخذي فخذيه هو لا انه وضع على فخذي الشيخ وانما هذه الفعلة ايضا وهذه الهيئة تدل على تمام الانصاط وعلى كمال الانصاط والاستعداد لتلقي الجواب ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وهذا ايضا كان محل استغراب. لأن الله تعالى كان قد اوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أنهم لا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا يعني يحدثونه أو يخاطبونه بما يخاطبون به أنفسهم حيث قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لكن كان هذا الأمر مقبولا من الأعراب لأنهم يعني لم يحيطوا بآداب محادثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال له يا محمد كان محل التفات ومحل انتباه من الصحابة رضوان الله عليه فكيف يكون هذا الرجل بهذا الكمال وبهذا التمام وبهذه الهيئة المناسبة وبهذه الهيئة التي تدل على إلمامه ومعرفته بأصول الطلب كيف يخفى عليه أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لكن إنما فعل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فعلى ذلك زيادة في تنبيههم ولفت نظرهم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ومعلوم أن جبريل عليه السلام في غالب أحيانه بل ربما في كل أحيانه التي نزل بيها إنما كان معلماً يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه بالوحي يقرا عليه ان كان قرانا ويحدثه به ان كان سنه الا في هذا الموضع فانه تقمص شخصيه الطالب والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب وهذا على خلاف معتاد الناس أن يتلقوه من جبريل لكن كان في ذلك حكمة وهي أنهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا السائل وإجابته لهذا السائل ليست خاصة به وإنما هي أمر يشمل الناس جميعا فيتعلمون ويتلقون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنهم ربما لو تلقوا ذلك عن جبريل قد لا يستوعبونه وقد يفوت عليهم شيء ربما لأن بعضهم لا يسمع كلام جبريل ولما جرت العادة بأن جبريل إذا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وإن جلسوا حوله لكنهم لا يسمعون شيئا مما يتكلم به جبريل ولذلك كان يعني من الأتم والأكمل أن يسمعوا ذلك ويتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم له من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إلزام لهم وفيه يعني إقامة الحجة عليهم ربما لو كان هؤلاء يسمعوه من جبريل لقالوا إنما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السائل جبريل وكان المجيب النبي صلى الله على المجيب وكان المجيب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك ألزما في الحجة قال أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا يقول العلماء السؤال كان عن ماهيه الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب جبريل عن اركان الاسلام يعني السؤال لم يكن أو الجواب لم يكن على قدر السؤال وإنما كان في الجواب حيد عن السلام نفسه حيد عن السؤال نفسه ما كان عن ماهية الإسلام وإنما كان عن أركان الإسلام ويعبر أهل العلم عن ذلك يقولون بأن هذا ما يسميه علماء البلاوة بأسلوب الحكيم. لأن الناس لا همهم المعنى اللغوي أو الاصطلاحي للإسلام فإنهم لن يفهموا منه ويستوعبوا منه ما يستوعبونه من ذكر أركان الإسلام حيث إنهم يعايشون أركان الإسلام وأما الإسلام بمعنى الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك كما يعرفه علماء التوحيد هذا التعريف قد يصعب على كثير منهم استيعابه ولذلك أجابهم بما يسهل عليهم وأجابهم بما يسهل فهمه ويتسع. فقال لهم الإسلام ذكر أركانه أركان الإسلامي هي الشهادتان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهما يمثلان شيئا واحد الشهادتان إذ أن الاكتفاء بأحدهما لا يغني عن الآخر لا بد من ذكر الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله بأنه لا إله إلا هو المستحق للعبادة وبأن الطريق الذي نتلقى به معرفة لا إله إلا الله إنما هي من خلال ما بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان الإيمان بالرسالة جزء من الإيمان بالألوهية أن نؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وأن الذي بلغنا ذلك وأن الذي نقل لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان والاعتراب بأنه مرسل من عند الله والمرسل هو الذي يبلغ الرسالة ويبلغ ما جاء عن المرسل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دوره في هذا الامر انه يتلقى عن الله وانه يبلغنا وانه عبد من عباد الله كما جاء في قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انا بشر مثلكم من حيث التكوين ومن حيث الالتزام ومن حيث ما يجب عليه وانه يوحى إليه فيتلقى عن الله جل وعلا ويبلغ الناس بما أوحى الله إليه فهو مثلهم في البشرية ويزيد عنهم في أمر النبوة والرسالة وتقيم الصلاة أي تؤديها كما أمر الله ونلاحظ هنا أن العبارة جاءت بتقيم إقامة الصلاة وهي العبارة المضطردة في كتاب الله فإن الله أمرنا بإقامة الصلاة ولم يطلب منا ولم يكتفي بأداء الصلاة لأن أداء الصلاة قد يكون ملاحظا فيها الإقامة إقامتها على الوجه المطلوب وقد تؤدى دون الوجه المطلوب فاداؤها دون الوجه المطلوب فيه نقص وأداءها دون الوجه المطلوب لا يلزم منه القبول، لكن أداءها بالإقامة إقامة الصلاة يعني أداءها بالوجه المطلوب، أداءها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها كما شرعها الله هذا هو الأمر المطلوب منا، فيتعين علينا أن نؤديها. بما شرع الله اي نقيمها واداء الصلاة اقامه الصلاة ولذلك جاء التعبير فيها بالاقامه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة اي تؤديها كما شرعها الله وتصوم رمضان وتحج البيت ونلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال التي هي شعارات في الإسلام كل واحد منها يمثل شعارا يدل على المسلمين ويدل على ما في الإسلام من تعاليم فالصلاة والزكاة والحج والصوم تؤدى في أوقات وفي مواسم يتميز بها المسلمون و. يختص بها المسلمون دون غيرهم فلما كانت شعارات الإسلام ولما كانت هي الأعمال الأساسية في الإسلام سميت بأركان الإسلام لأنها هي التعبير عن الاستسلام والانقياد لله تعالى والخلوص له سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والخلوص من الشر. لما كانت اعمالا ظاهرة هذه الأعمال يراها الناس هذه الأعمال تدل على الوجود الإسلامي في المكان والزمان الذي تقام فيه سميت بأركان الإسلام بخلاف أركان الإيمان فإنها في غالبها أمور اعتقادية وأمور باطنيه وامور لا تظهر في هيئه الشعار لا تظهر في هيئه الشعار ولهذا كان للاسلام هذه العلامات التي تدل على وجوده ولذلك حكم اهل العلم بان من انكر امرا من هذه الامور وجحد فعلا من هذه الأفعال وترك أداء فعل من هذه الأفعال يخرج عن الملة فإن من ترك الصلاة التي هي شعار الإسلام يحكم بكفره والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اراد أن يغزو بلدا ينتظر حتى يطلع الفجر فإن سمع نداء يعني اذانا الذي هو احد لوازم الصلاة كف يعني توقف عن القتال لان وجود الاذان دليل على وجود المسلمين والاذان هو شعار الصلاة كذلك كان يطلب من الناس ان يدفعوا الزكوات فإن امتروا عن دفع الزكاه قاتلهم كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه يوم ان قاتل من ارتد ومنع الزكاه وقال والله لا لا لا من فرق بين بين الصلاه والزكاه وانها لقرينتها في كتاب الله وهكذا حكم اهل العلم على أن من ترك الحج كما جاء في الاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما انهم حكموا بكفر من ترك الحج جاء عن عمر رضي الله عنه انه يقول لقد هممت ان اكتب الى الامصار يعني الى الولاد في الامصار ان من وجد زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ووجاع عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ذلك لأن الحج شعار من شعارات الإسلام واليوم لو أن الناس تركوا الحج يحكموا عليهم بالكفر لأنهم تركوا شعارا من شعار, شعار الإسلام وهكذا الصيام صيام شهر رمضان، فإنه من شعارات الإسلام ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجاب جبريل بهذه الاركان التي هي علامات واضحة بارزة بينه بالنسبة للإسلام والمسلمين قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة والمراد بالزكاة الأموال التي تخرج والتي فرضها الله تعالى على الأغنياء لتردى على الفقراء وهي أموال معينة محددة تصرف من أموال معينة قال وتصوم رمضان والصيام المراد به العبادة الخالصة لله جل وعلا والتي تؤدى لله ولهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له يجزى به الحسنه بعشر أمثالها الا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به وحج بيت الله الحرام أيضا شعار من شعارات الإسلام فرضه الله تعالى على المسلم مرة في عمره لمن استطاع إليه سبيله فقال جبريل رضي الله عنه صدقت يعني لما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن سؤاله وانه الذي ينبغي ان يسأل عنه هو اركان الاسلام قال له صدق فقال عمر رضي الله عنه وغيره من, من كان حاضرا للمجلس يقول فعجبنا له لأنه جرت العادة أن السائل يكون جاهلا وأنه عندما يجاب من العالم يتقبل أما أنه يحكم على قول العالم بأنه صدق أو ليس بصدق هذا معناه ليس جاهلا وإنما معناه أنه يعني إما أن يساوي العالم في, صدق في علمه وإما أن يزيد على العالم في علمه ولذلك هو يقرر ما يقوله العالم قال صدقت اي فكان هذا مثار تعجب ومثار مساءله كيف يسأل ثم يحكم ويقول صدقت ولم يكن يخطر ببالهم رضوان الله عليهم ان السائل انما جاء ل يعلم الناس هيئه السؤال كيف يسالون ويعلمهم آداب السؤال وأنه جبريل لأنهم ما كانوا يعني يعرفون جبريل ولأن جبريل المعروف عنه عندهم أنه ملك وأن الملك ليس من عادته أن يظهر في صورة إنسان وغلب على ظنهم أن السائل يعني رجل قديم من مكان ولذلك هو يسأل قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت والسؤال هنا ايضا كان من يعني إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من أسلوب الحكيم حيث أجابه عن أركان الإيمان ولما كانت مسائل الإيمان مسائل اعتقادية موضوعها القلب لذلك أجابه عنها بقوله أن تؤمن بالله أي بأنه الإله الحق المستحق للعبادة الموصوف بصفات الكمال والجلال وان تؤمن بملائكة الله الذين هم الرسل بين البشر وبين الرب جل وعلا والذين خلقهم الله تعالى لأهداف وقضايا مختلفة لها تعلق بالكون تعلق بالسماوات والأرض تعلق وبال وبالبحار وتعلق بالرياح وتعلق ببني آدم من حيث الرزق ومن حيث الانشاء ومن حيث الحفظ ومن حيث الكتابة والتسجيل إذن فالملائكة لهم أعمال متعددة متنوعة عباد لله جل وعلا خلقهم مجبولون على طاعته سبحانه وتعالى لا يعصونه فيما يأمر به ويفعلون ما يؤمرون هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم واختارهم ولذلك هم يؤدون العبادات أداء ليس فيه تكليف وإنما هو أداء يؤدونه على يعني اداء يؤدون هذه العبادات اداء طبيعيا اداء جبليا ومعنى جبلي يعني ليس له فيه خيار اختيار فالملك لا يخير بين ان يفعل او لا يفعل بل انه مجبول على اداء الأعمال التي اناطها الله تعالى به ومن هنا جاء أن من الملائكة من خلقه الله راكعا فيبقى راكعا مدى حياته ومنهم من خلقه الله ساجدا ومنهم من خلقه الله ذاكرا يردد كلاما لا يغيره ولا يبدله ولذلك كانت أعمالهم جبلية بخلاف ما خلق عليه الإنسان والجان فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم نوعين من الأعمال النوع الأول أنه جبلي النوع الأول أنه جبلي وهذا الذي يسمون به أنهم مسيرون فيه والنوع الثاني اختياري وهذا الذي يسمون فيه أنهم مكلفون مخيرون وهكذا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى ليبين فيها لعباده المناهج التي يسيرون عليها في عبادته وهكذا الإيمان بالرسل الذين بعدهم الله تعالى ليعلم الناس دينه وهكذا الإيمان باليوم الآخر لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق الإنس والجان وكلفهم بالعبادة في هذه الدنيا ثم يحاسبهم بها في الآخر وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر وهذا يعني الإيمان بعلم الله تعالى الأزل الذي بنى عليه هذا الكون وأنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون عن علم وعن إرادة وعن قدرة والإيمان بالقضاء والقدر أيضا فيه وجه آخر وهو الإيمان بأن الله تعالى قدر إيجاد هذه الأشياء فقد قدر سبحانه وتعالى الخير وقدر سبحانه وتعالى الشر وقدر سبحانه وتعالى وجود أهل الإيمان وقدر سبحانه وتعالى وجود اهل الكفر وان ما يجري في هذا الكون من خير او شر كله يجري بقضائه وقدره كله يجري بقضائه وقدره الكوني فهو خلقه وشاعه سبحانه وتعالى ولذلك العلماء يقولون ان معل الإيمان بالقضاء والقدر يشمل الامرين الأمر الأول الجانب جانب العلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يجري في كونه والأمر الثاني جانب القدر أنه قدر إيجاد هذه الأشياء وسياد الكلام على ذلك مفصلا بعد الإجابة على هذه الأسئلة يقول من حلق لحيته ويرى أن حلقها مباح ما حكمه إن حلقها ويرى أن هذا الحلق أمر مباح ومعنى مباح بمعنى أن الله ما أمر فيه بأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم فيه بحكم إن أنكر ما جاء في الأوامر والنواهي الأمر ب اللحية والنهي عن حلقها إن استحل ذلك وقال إنه حلال وأنكر الأوامر فهذا يكفر يكون كافرا بالله جل وعلا لأن من يجحد أوامر الله يكفر لكن إن كان يجهل الحكم ما يعرف انه ورد فيها اوامر ونواهي وقال الاصل في الاشياء لباحة فهذا جاهل وان كان يعلم ان الله امر بتربية اللحية واطلاقها ونهى عن حلقها وفعل ذلك وهو يعلم حرمة ذلك ويقول نعم ان حلقها حرام فهذا عاصي والله اعلم النبي أخبر في آخر الحديث أنه ما كان عرف جبريل في أول الأمر لكن جاء في الحديث ما يدل على أنه تعرفه حيث قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لما سأله عن الساعة وأن النبي عرف جبريل في آخر الأمر قال ذكر في الحديث أن الروح يوم الجمعة ان الرواح يوم الجمعة على تفصيل من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا الى اخر الحديث فهل الرواح المذكور يعتبر وقت الخروج من البيت الى المسجد المسجد ام حين وصوله للمسجد اذا كانت نيته نية من خرج من بيته يريد بذلك المسجد مباشرة فيكتب له الرواح من حين خروجه من بيته لأنه إذا خرج لا يخرجه إلا المسجد فهو في صلاة كلما خطأ خطوة كتبت له حسنة ورفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة إلى أن يصل المسجد أما إذا أراد من بخروجه من بيته وأنه يقضي كثير من القضايا والمشاغل والحاجات يمر على الأسواق يفعل كذا يسمع كذا ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد فهذا إنما يعتبر رواحه وإنما يعتبر تبكيره من حيث يدخل المسجد والله أعلم سؤال يسأل يقول ما هي شروط الواجب توفرها في الراق الذي يقرأ على المريض وما هي الأوراد التي تقرأ على المريض أما الشروط التي تطلب ممن يقرأ على المرضى يعني من الراقي أولها أن يكون مسلما وأن يكون متقيا لله جل وعلا يعني أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين كما قال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن يكون عالما بما يرقي به عالما بمعناه إن كان من القرآن أو كان من السنة أو كان من الأدعية المباحة عالم بمعناها وأن يكون ما يرقي به مما ورد به السنة أو جاء في كتاب الله لأن مسألة الرقية ليست مسألة هوى وليست مسألة اجتهادية يشتهد فيها بما يرى وإنما هي أمور توقيفية يتعلمها وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي أهم الشروط سواء كانت في الرقية أو كانت في الراقي لا يستخدم فيها الهوى ولا يشتهد فيها بأدعية يأتي بها من عنده وإنما يدعو ويقرأ بما ورد به النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على الرجل السليم يعني الرجل الذي لدغته حيا قرأ عليه الفاتحة والله سبحانه وتعالى كتب بذلك شفاء فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر قال لأبي س... سعيد ما يدريك أنها رقية يعني إيش إلا أدراك ما الذي أعلمك بأنها رقية ولذلك لا بد أن يكون الراقي عالما بالنصوص التي هي رقع. أما أنه يشتهد ويدعي أنه يعرف ذلك أو أنه ألقي في روعه أو أنه رأى رؤيا وأن شيخا علمه أو أن مما نسمعه عن كثير من المشعوذين الذين يزعمون أن هذا سر أعطاه فلان وأن الملك الفلاني أنزل نزل عليه ولقنه وأن الشيخ الفلاني علمه وأن الجنية الفلاني رقى بين يديه كل هذا من الرقى الباطلة والتي لا يجوز أن يرقى بها الإنسان والله سبحانه وتعالى عالم قال فعجبنا له يسألها قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أو فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي عليك أن تخلص في عبادتك إخلاصك واضحا بينا بحيث إن العبادة التي تؤديها تكون لله جل وعلا وعليك أن تتخيل أنك ترى ربك وأنت تقدم بين يديه العبادة فإن لم تتمكن من أن تتخيل ذلك فلتعتقد ولتتصور بأن الله مطلع عليك يعلم ويرى منك ما تؤدي به العبادة قال فأخبرني عن الساعة والمراد بالساعة يعني قيام أو نهاية هذه الدنيا بقيام الساعة وانهاء هذه الدنيا ولما كان أمر الساعة أمرا أخفاه الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى والله جل وعلا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف فبين أن مما اختص الله به واختص بعلمه معرفة قيام الساعة لذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قائلا له هذا أمر اختص به الله تعالى لا يعلمه أحد لا أنت ولا أنا فقال له ما المسؤول عنها بأعلمه من السائل لكن لما كان للساعة أمارات يعني علامات تظهر قبلها وهذه العلامات تسمى بأشراط الساعة منها ما هو علامات كبرى ومنها ما هو علامات صغرى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى بعض العلامات الصغرى وكان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه العلامات الكبرى فقال إن من العلامات الصغرى أن تلد الأمة ربتها وفي بعض الروايات ربها والمراد بالرب عن السيد ومعنى أن تلد الأمة السيدة فسر أهل العلم هذا قالوا بأنه يكسر الجهاد في سبيل الله وينتشر انتشارا عظيم ويكسر السبيل في المجتمع المسلم بحيث ان الرجل يتسرى من السبي ويتسرى من الاسرى الذين يؤسرون بسبب الحرب وبسبب الجهاد في سبيل الله فينجب من الجواري الاولاد اولاده وهؤلاء الاولاد يكونون بمثابة السادة لها ولاء الجواري بحيث ان الجارية اذا ما استولدها سيدها ولم يعتقها تبقى ام ولد وتبقى في حكم الجواري وفي حكم الموالي الى ان يموت السيد فان مات السيد عندئذ تعتقه وعطقها يكون بمثابة يعني ان الولد لا يملك امه فتعتق عليه هذا تفسير لبعض امارات الساعة وهذا التفسير في الحقيقة يعني ليس من الامور المذمومة لان كثير من الناس وكثير من العامة يجول في خاطرهم أن كثير من أشراط الساعة هي من باب الأمر السيء ومن باب الأمور يعني التي لا يحسن ذكرها لا لأن الجهاد الله سبحانه وتعالى فرضه على هذه الأمة وهذه الأمة ستجاهد في سبيل الله والجهاد محمود والله سبحانه وتعالى من به على هذه الأمة فهو إذا التزموا وأدوا من علامات قيام الساعة أن يكثر الجهاد وهذا ليس بأمر مذموم بل هو أمر مباح بل ربما كان أمرا محمودا لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه هو والساعة كهاتين وأشار بأسلعه السبابة والوسطى مما يدل على قرب نهايه الزمان